الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المثلث رحمه الله تعالى ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أودية عليهما الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنسار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد تقدم في الماضي اشتفتاح المصنف رحمه الله بهذا الحصل بحكم قتل الجماعة من الواحد وبناء على ذلك سينصب كلام الإمام رحمه الله في هذا الموضع عن اشتراك عن القتل بالاشتراك وهو يأتي على صور منها ما ذكرناه سابقا أن تشترك جماعة في قتل المعصوم الدم فيقتلونه ويكون فعل كل واحد منهما مضيا إلى القتل بينا حكم ذلك لكن هناك الشراك من نوع ثاني وهو الشراك السببية والمباشرة بحيث يشترك ثمان في القتل على وطه الإكراه أو على سبيل الإكراه وقد تقدم معنا في كتاب النساح حينما بينا أحكام الطلاق شكم طلاق المكره وبينا حقيقة الإكراه لغة وافتلاحا وأن الشريعة الإسلامية أعطت هذا النوع من الأمور شقما خاصا لكنه هنا في باب القتل لا رخصة فيه مع أن العصل أما المكره معذور بشقم الإكراه ولكن في باب القتل إذا أكره على قتل معصوم فإنه يقتص من المكره والمكره نعم فبين المصنف رحمه الله أن القصاص واجب على الإثنين على الشخص الذي أكره وعلى الشخص الذي أكره فقتل والسبب في ذلك أن الذي أكره على القتل نجى نفسه بقتل أخيه المسلم وحينئذ يكون كمن قتل غيره ليأكله وينجوم وقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله وهو مذهب المالكية والحنابلة المشهور والشافعية على الصحيح أنه إذا أكره شخص على قتل معصوم أنه لا يستفيد للإكرام ولا يحق له شرعا أن يقتل ذلك المعصوم والسبب في ذلك أن دم المعصوم محرم كدمه هو فإذا قال له إن لم تقتل فنانا أقتل فإنه في هذه الحالة ينجي نفسه بقتل أخيه ومن شرط الإكراه حتى يكون معثرا كما تقدم معنا في كتاب الطلاق أن يكون الذي يطلب من الشخص أهواً من النبي يهدد به حينما يقول له طلق زوجتك وإلا قتلتك فالطلاق أخذت من القتل فحينئذ يكون مكرمًا لكن لو قال له طلق زوجتك وإلا أخذت منك عشر ريالات فتكون عشرة رخيصة فالعشرة ليست في الضرر والنفسدة كالطلاق فيصدر هذا بلاء يصدر عليه فإذا قيل له إن لم تقتل زيدا مقتل وإن لم تقتل فلانا وهو معصوم الدم مقتل فالواجب عليها أن يلتنع لأنها نفس محرمة معصومة الشر لا يجوز له أن يستبيح حرمتها ولا أن يشرك دمها فيزهقها بدون حق ومن هنا لا يعتبر الإكراه موجدا للرصة وهذا أصح قوله العلماء وقال في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله فقالوا إنه لا قصاص لا على الذي أكره ولا على المكره لأن الذي أكره وهدد لم يباشر القتل وإنما قتل غيره والقصاص بالقاتل وهذا لم يقتل وليس هناك قصاص على الذي هدد وهو المكره بانه خرج عن اختياره وإذا خرج الشخص عن اختياره لم يخاصب وليس هو بقاطئ من حقيقه لان الغير الجاء ومن هنا قالوا كما لو دفع فسقط على الغير فقط فانه لا يقتص منه والصحيح ما ذهب اليه الجمهور والدليل على ذلك ماذا قال را ليس بمكره حقيقه لاستواء ما طلب منه وما هو بدليل فلن يتحقق به الشرط المعتبر شرعا للإكراه ثانيا أن المكره الذي أمر بالقتل يقتص منه لأنه كالشخص الذي أمشك حية فأنهشها للغير فقتلت فإن الذي قتل في الحقيقة هو الحية لكن الذي قربها منه وأوصلها إليه وكانت سبديته للقتل مؤثرة هو المنشك ومن هنا يكون الذي أكره وحرك على القتل يكون دافعا للشخص بسببية لا يشك في تأثيرها في إزعاق الروس لأنه لول الله ثم هذا الإكراه والضغط هما حصل الإجراه وما حصل القتل ومن هنا يكون الذي أكره قاتلا من هذا الوشل ثانياً أننا لو قلنا إنه لا يقتص من المكره لعاف الناس في الأرض فشاداً فكل شخص يريد أن يقتل شخصاً ما عليه إلا أن يضع سلاحه على شخص آخر ويقول له اقتل فناناً وإلا قتلتك وحينئذ ينجل القتلة من القتل ويذهب معنى القصاص الذي أمر الله عز وجل به وشرعه لعباده وأيضا أهل الفساد يتدرعون بالإكراه لخروجه عن تدعة القصاص وعن تدعة القتل وما ترتب عليه من القصاص والقبل ومن هنا قول من قال إنه يقتص من الآمر والمأمور قول صحيح لأن الذي امر وهدد فأل فعلا أفضى إلى القتل وأشتر فيه تأثيرا قويا بحيث لو انعدم هذا التأثير لما حصل ليساقه والقتل والذي قتل باشر فحيني لله يشقط القصار أمن الذي باشر لأنه لا رخصة له لأنه فدى نشه بأخيه فكانت أمانية لا يقضرها الشر وليس مثله مرخصا له أن يقتل وعلى هذا يقتص من الإذنين الآمر والمأمور أنا أصلح لقول العلماء اختر المصنف هذا ودرج عليه فقال رحمه الله ومن ومن أكره مكلفا ومن أكره مكلفا فخرج من أكره غير المكلف ومن هنا لو أكره مجمونا او أكره صبيا وقال له إذهب وقتل فنان وإلا قتلتك وهدده بما يخاف فإنه بآذي الحالة يقتص من الذي أمر ولا يقتص من الذي داشر وسيأتي السبب لأن غير المكلف غير مكلف ويسقط القصاص عنه ومن شروط القصاص أن يكون القاتل مكلة فلو أنه هدد صبيا وقال له أقتل فنانا الصبي لا يعقل ولا يمجزها وقد الله عنه القلم فأفقط عنه المؤاخذة ولذلك فجمهير السلف والخلف إلا قوما ضعيفا ان الصبي ولو كان مميزا أنه غير مكلف بظاهر النصوص الصريحة والصفيحة التي تدل على عدم تحليفه فإذا ثبت هذا فإننا نقول يشترط في القصاص من الاثنين أن يكون مكلفين الامر والمأمور الاكف لو ان مجنونا وضع السلاح على عاقل ومكلف وقال له إن لم تقتل نفس الحكم لا يختلف لكن اذا قتل هذا المأمور فانه يقتص منه ولا يقتص من الامر لانه فدا نفسه بقتل اخيه وهذا لا يستباث او لا يباث في الشبعان انا قتل مكافئه على قتل مكافئه لشرط القصص كما سيأتي وجود المكافأة أن يقتل مكافئ فلو كان اعلى منه يتابع له في الدين والفرية فإذا كان الذي قتله أعلى منه فإنه في هذه الحالة ننظر ثارثاً يكرهه حراً يكره حراً على قتل عبده فإنه لا يقتل حراً بالعبد أو مسلم يكره مسلماً على قتل كافر إذا كان هذا الكافر مباحداً لا تأثير إنه لاقصات مثل الحربي او غير معصوم الدم مثلا كان المحصن او اكرهه على قتل كعلاقه سافر او على قتل عبد وهما حران انه لا يقتل لكن لو أن مسلم اكره دنييا على قتل ذميم مسلما أكره ذنيا على قتل ذني الذني والذني مرتبته موافقة ويقتص منهما وفي هذه الحالة يقتل الذني بالذمي لكن لا يقتل مسلم بالذني لأن المبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث علي الصحيح لا يقتل مسلم بكافة فقال سبينا المصنف رحمه الله أن القصاص من الاثنين ان يكون المقتول مكافئا لهما فاذا كان مكافئا لأحدهما اقتص من ذلك الذي يكافئ وفقط القصاص عن غير المكافئ كما لو اشترك مكلف وغير المكلف وبمان على ذلك لو اشترك اثنان مسلم وذني فالمسلم اكره الذنية على قتل ذني اقتص من الذنية القاتل ولم يقتص من المسلم المقرأ وإنما يعزعه على تفصيل عند علمات من سلطة الكراهبة فقط عن طرف التالي ثم أيضاً لو أن ذنياً أكره مسلماً على قتل ذنياً لو أن ذنياً أكره مسلماً على قتل ذنياً وجد القصاص على المكره الذني دون المكره المسلم لأنه غير مكافئ له لأن الكابر ليس بكفر للمسلم سيقتصوا منه طبعا هذا على مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمه الله الذين يرون أن المسلم يقتل بالجنة لكن هنا الحنفية أصلا لا يرون الحنفية رحمه الله عليم لا يرون في الإكراه القفصة وعندهم قاعدة في هذه المسألة وهي إضراء الفدود بالشبهات قالوا إن الذي قتل عنده شبهة وهي الإكراه والذي هدد لم يقفل حقيقة فلا قصاصة على الذي هدد لأنه لم يقفل حقيقة وأمر الله بقصاص من القاتل حقيقة ولا قصاصة على المطرة لأنها فيه شبهة وقد أمرها بدغع الحدود بالشبهة وهذا ضعيف بالباطل لما ذكرناه فكل منهما قاتل من وجهه فإنك أنه نظرت إلى الجماعة يشتركون ذقة واحد لوجدت الإتراها أشبه باشتراك الجماعة في قفل الواحد كما لو أن أحدهما أنسكه على وجه يحصل به الزهوق وأزهق الآخر وغلقه فإنه في هذا الحالة يقتص من الإثنين من الذي تعاقف شبب المؤثر في الإزهاق والذي قتل حقيقة فكل منهما قافل ويجاب بأن إضاء الحدود بالشبهات محله الصبها المؤثر وهنا الشبه غير مؤثر لأن الإكراه لم يثبت حقيقة وقل لهم الشبهة تكون مؤثرة وموجدة للإثقاط والسدود والقصاص إذا كانت طوية وهنا لم تقوى على إثقاط حكم شرعي فكل من الآمر والمأمور قاتل من وجه كل من الآمر والمأمور فالآمر قاتل إذ لو هذا الإكراه لو الله ثم هذا الإكراه ما حصل القتل فهو قاتل وهو يريد القتل وهو الذي حرّش المأمور والمكرى على القتل فصار قاتل من المجر والذي قتل وهو المأمور والمكرى لا اشفال فيه لأن الإجهاق حصل بفعله وحينئذ اقتص من الاثنين فأما الشبهة التي ذكرها فإن شرط هو أن يكون المطلوب أقل مما هدد به وهذا لم يتحقق فإن المطلوب مساويا لما هدد به وحينئذ لن يكن مكرهة حقيقة ثم أيضا العزب من الشنفية من رحمة الله عليهم من أضيق المذاهد في الإكرار في تشقيق الإكرار والسكم بالإكرار رحمة الله عليهم فعلم الإكراه التام والإكراه الناقص والإكراه المنجئ وغير المنجئ كله لأنهم لا يرون الإكراه إلا في حدود ضيقة جدا ويرون أن الإنسان ينحدن به التصرف كلية كما لو رمى شخصا فسقط على الغوفه ومكره لأنه لا يستطيع أن يميل يمنة أو يسرى فالإكراه عندهم يضيقون فيه وثم هنا اعتبره شبهته مع أنه إكراه غير يعني مؤثر وغير حتى في الطلاق ومساعد الطلاق مثل هذا الإكراه الناقف لا يرونه إكراه مؤثرا ولذلك نقول صح مذهب الجمهور خاصة وأننا إذا نظرنا إلى حكمة الشرع ومقصود الشر من القشاف ما قال تعالى وَلَكُمْ في الْقُصَافِ الْحَيَاثِيَا أُولِ الْأَلْبَابِ لأن هذا ينعدل إذ لا بأسه إذ لا, لا, لا, لا ضير على أحد أو على حتى على المجدمين ولا خوف عليهم كلما أراد مجدما أن يقتل شخصا آخر ما عليه إلا أن نهدد شخصا جريئا على أن يقتل أو شخصا كثير الخوف على القتل ويقول له إذن بقتل فنان وإن لا قتل قوله هنا ومن أكبر طبعا لابد من تحقق شروط الإسراء أولا أن يكون الشخص الذي يهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يكون الذي هدد به في ضر فما قتل هنا يقول إن لم تقتل أقتلك ثالثا أن يغلب على ظن المكره أن الشخص الذي هدده صادق في قوله وعازم على ما أده من تنفيذ وعده ووعيده فإذا كان الشخص يعرفه اللعب ويعرفه عدم الصدق ويعرفه المبالغة في الأشياء فهذا نثره لا يعتد في قوله لأنه يغلب على ظنه أنه لا ينفذ فلا يكون مقهن إلا إذا غلب على ظنه أنه يفرد كذلك الشرط الرابع أن يكون الشخص الذي هدد وأكره له المأمور لا مندوحة عنده ليس عنده طريقة يستندد بها أو ليس وليس عنده طريقة أن يفر أن يشتغيث بالغير الحقيقة في زماننا قد يكره الشخص وقد يهدد دون يعني يكون بالصور القديمة بحيث قالوا إن من تقتل فنانا في حدوث ساعة عاشرة مثلا نقتل فهذا له خطف الإكراه لكن نفس المسألة نقول إن عندما يقول إن الإكراه يسقط القصاص لا إشتال في هذه الحالة إذا هدت جهاز الطريقة فهو مقرأ ويسقط القصاص لكن نحن نقول إن لا يسقط القصاص لعصمة النفس المقتولة والشخص الذي نفذ ما هدد به ليس بمكره حقيقة لأنه لم يطلب منه ما هو أقل مما هدد به ولذلك يخص منه ما معانه فقال له فالقتل أودية عليهما فالقتل إن طلب أولياء المقتور القصاص عليهما على المكره والمكرم سواء قتل معا او قتل احدهم لو انه امسك باحدهم وفر الاخر ففي هذه الحالة يقتص من المسك ثم بعد ذلك الى عثر الاخر يقتص منه فقال قود او الديى عليهما اذا قال اولياء المقتل نحن لا نريد الكصاف لا نريد, نريد الديى فالديى عليهما يبسع المكره نفس الديى والمكره نفس الث هناك قال أرى باللة هناك من يقول وق على العمل دون الممور وه من يقول وق على الممور دون العمل يعني أرب تققال في المص يص من هنا لا يكتص من هنا تص من العمل دون الممور يختص من المم دون العمل هذه أربقال في الممثللة وكل منهما كما ذكرنا له ذي الذي يقتص منهما جليله ما ذكرنا والذي لا يقتص منهما الشبهة والذي يقتص من الآمر دون المأمور يقول ان المأمور مكره ومأدوه والآمر هو الذي حركه فاشبحنا لو أنفس حية وقتل بها ويقتص من المأمور دون الآمر قال ان المأمور هو الذي يباشر واما الآمر كان مظلوظ الله يستجيد له ويستجي مكره والآن فيه شبهة لأنه لم يقتل حقيقة والصحيح ما ذكره أنه مقتص من الجميع إذا ثبت أنه مقتص من الجميع فالدية على الجميع يعني على الاثنين ويستوي في هذا أن يهدد شخص أو يهدد أكثر من شخص مادام أنهما ذاشر القتل فلو أن جماعة هددت شخصا واحدا وكلهم قالوا له إن لم تقتل مقتل معه شركا إن لم تقتل نقتلك فصار كل اشتراك في القتل ومن هنا نسهم لماذا المطمش انظروا في الجقة العلمة رحمه الله صدروا الفصل بقتل الجماعة بالوافق ثم جاء بمسألة القتل المكرى والمكرس وهذا من باب القتل بالسفدية اشتراك الاول اشتراك في الفعل وهو القتل ان تشترك جماعة في الازهاق وهنا أن تشرك الجماعة في القتل بشببية ومباشرة نعم وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو البيت على الآمن قال رحمه الله وإن أمر بالقتل غير مكلف أيضا هذا من ترتيب الأشكار عندهم طبعاً مسائل الأصول والمسائل المفرعة على مسائل الأصول قتل الجماعة بالواحد مشألة الرأس أو مشألة أصل في الباب أمر الغير أن يقتل بالإكراه بدون إكراه بالإغراء بالتغرير هذه كلها تدخل تحت مسألة الاشتراك الكل يجمعها أصل واحد وهو الاشتراك في القتل فلما كان الاشتراك في القتل أقواه الذي يتفق الجميع على تأثيره عند من يطلب قتل جماعا هو أن يشتركوا جماعا في القتل فصدر رحمه الله بمسألة قتل جماعا للواحد ثم أتبعها بمسألة الشذفية اذا جاءت مساله السببيه صارت يكون الا طبعا السببيه بالامر هذه يسمونها السببيه الحسيه السببيه الحسيه لانه نفس السببيه تؤثر حسا والسببيه تؤثر عرفا والسببيه تؤثر شرعا فالسببيه الحسيه منها مساله الاكرام حسا مدركا إن... إن... الشخص إذا هدد أنه سيقتل هل بالخش ندركه وأنه إذا ضغط عليه سيقتل هذه الشترة الشددية بالخش الشددية بالعرف مثل أن يأتي ويقدم له طعاما وهو ضيف وفي الطعام شم فعند الله يأكل فأخر الشم فمات وهذه تقدمت معانا فإنه قد دعج في العرف أنه يقدم الطعام للضيف أنه يعكله وحينئذن تأمى العرف يعني يجعى الإنسان إلى الأخذ أو الأكل من هذا الطعام فصارت سدبية مؤثرة لما قد يقول للقائل إن الشخص لما يأتي بالطعام ويضعه ويمد ضيف يده يقول الذي يقدم الطعام ما يجاوض على السن في بطنه وليس هو الذي داش راقته وإن الشخص هو الذي داش راقته فيتحمل مسؤولية نشر نقول لما كان العرف يخرج هذا الضيف ويلجئ إلى أن يأخذ صار كأنه وأيضا العرف يثبت أن صاحب الضيافة يحتاط لمضيفه ويصنه طعامه صار هذا موجدا لقوة تأثيرها الشذبية لما تكون الشذبية قوية وحيانا تكون رعيها فوجود هذا التأثير العرضي يكون شذبية وأثرة للأرض هنا في مسألتنا بالحس الشهود إذا شهدوا بالزور سنليسهم الذين قتلوا وإنما القاضي قضى والذي قتل هو الذي لسهل حقنا القاضي لكن سببية الشهادة شرعا تسبب القتل يسبب والشرع يلزم بقتل هذه النفس إذن تكون مؤثر الصنادل إلى الشرع وقف على هذا هنا في مسألتنا شهادة من حس. فشث يثبت أن الإكراه يبتع المكره اختياري هناك اشتراك من نوع آخر وهو أن يأمر غير المكلف قال رحمه الله فإن أمر بالقتل غير مكلف وإن أمر بالقتل غير مكلف أمر صبيلا فقال له يا نادى دعا وقال اذهب واختب صنانا والصبي لا يعطي يكون والدا له ولا يقول له اذهب وقت الفنانة ولا يعطي لوالده يعني. او يكون شذيرا يخاف منه الصبي ويرزع فقال له اذهب وقت الفنانة فذهب وقتله فانه يفقط القصاص عن الصبي لانه غيره مكلف ويجب القصاص على الامر لان مثل مسألة الاكراه تصرف اول ما جنون يندفع بدون شعور المجنون طبعا قد يفعل بتمييز بعض المجانين في نوع ثبي وبعضهم يكون فعله بدون تمييز مثلا بعض هذا الله اللي يقوم بعض المجانين يقاله كلام معين يحدث عنده رهبه او خوف وعند يتصرف بتصرفات فيها يكون شخص ثالث يعلم أن هذه الصرفات تفضي في القتل سواء قتلت صبيا وقتلت امرأة قتلت رجلا ماذا منه يعلم أن هذه الإثارة هذا الشخص غير المكلف مفضي إلى إذهاق الروس التي أزهقت وماتت فإنه قاتل كفعل الإتراهي في المكرم لأنه مراد التأثير والحرز ولذلك الصبي قد يرسع إلى القتل بالقوة بالتخويف والتهديث وأقله قاصر ويضيق شرط الإتراع في الصبي أكثر منهم في غير الصبي لأن غير الصبي يكون عنده من الحقل والتمييز والإتراع في الأمور فهنا قد يستنجد معه بالغير او يستغيث به بعد الله بالغير او يمكر او يحتال ولكن الصبي لا حيلة له فمن هنا إذا أمر غير المكلف فالسكم أنه يسقط عن غير المكلف لوجود موجب الإسقاط كما لو قتل الصبي ومفرده إنه لا عليه فيسقط القصاص عن غير المكلف ويثبت القصاص على الآمر المكلف نعم. يدخل بهذا أيضا مجنون فلو أنه كل الصبي ومجنون فالصبي والمجهور كل منهما إذا أمر بالقتل فقتل فإنه يقتل الآمر إذا قال أولياء المقصول مريد القصاص هو او نعم أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر مكلفا يجهل تحريمه انظر يعني ثق المسألة أن رحمه الله ذكر لك أن هذا موء من السببية إن أن يجب القصاص على الاثنين كما في الإتراف وإما أن يجبه على أحدهما دون الآخر فإذا أوجبه على أحدهما دون الآخر نوع رحمه الله في المثال فجعل الصورة الأولى يفقط القصاص صيعا للمأموخ وهو الصبي غير المكلف والصورة الثانية و... ويثبت القصاص على الآمن وهنا إذا أمر به السلطان أن يقتل ظلمًا وهو يعرف أن السلطان عادل أو القاضي قال أقتل ثمانًا فإنه من جنس القوة هذا يعني أنه ذكر رحمه الله الصبي إذا أمر غير المكلف فمعنى أنه ووجد العذر في المأمور هنا العذر في ذات الشخص أنه غير مكلف سرعا كان مجهون أو كان صبيا و شروط الامر القادم او امر الوالي يشترط فيها شروط طبعا منها ان يكون معروفا بالعدل او يكون الشخص الذي امر بالقد مغررا به او يجهل تحريم القتل هذه كلها صور ذكرها ابن حزم رحمه الله من باب تطبيق القاعدة فقال رحمه الله او امر به او مكلف يجهل تحريمه او مكلف يجهل تحريمه قبلها او امر او وان امر بالقسم غير مكلف او مكلف يجهل تحريمه اي غير مكلف او مكلف يجهل تحريمه موجود في المامور العذر موجود في المامور فاذا امر فالغير مكلف او مكلف يجهل تحرينه المكلف يجهل تحرينه مثل الشخص حديث عهد بإسلام جاء شخص وقال له يا فلان إذا قتلت فلان دخلت الجنة مثلا ما يدري جاهل بإحكام الشريعة ودخل للإسلام يريد الجنة فجاء هو بالله وكلب عليه وفجر وقال إذا قتل فلان تدخل للجنة فجاء وقتل فلان قلنا له لما قتلت أخاك؟ هذا ما يجوز للإسلام؟ قال أنا كنت أظن يجوز لا بل كنت أظن يدخل الجنة هذا نعم يقع هذا وذكروا في بعض العصور الإسلامية وقع مثل هذا صلى الله عليه وسلم وقع. وكان من عديد ما فعل به أحد الطلاف المسلمين أنه ابتدأ بتعذيره وعذبه بالتعذير أشد التعليم ثم بعد ذلك أمر ضقته يعني ما يقتصر على القضية أن يقتص منه أنه نظر إلى الكذب على الله عز وجل ومصلاف شميع الجرأة على أن يقول إنسان والعياذ بالله أن هذا يوجد دخول الجنة لا يصلت عن إنسان نشهد نشهد دخول الجنة فالشاهد أن حديث الأهد بالإسلام يغرر به وينخدع أو يفعل ذعلم يظنه كان في جاهليته وكفره يفعل هذه الأمور على كل ما قصمه شخص أنشف سلاحه وقتله فلما أسلم ودخل في الإسلام لم يطمئن قلبه بعض ببيان أحكام فكاء وقتل مباشرة خاصة ما رجل يظن أنه مثل ما كان يفعل في جاهلية يفعل في إسلامه فهذا عنده عذر عند العلماء القذر بالجهل والقدر بالجهل مشألة دقيقة جدا عند أهل العلم رحمه الله المحررين عند المحققين من أهل العلم مشألة دقيقة لا يركب فيها الصعب والذلوم كل شخص يقول خلاص هذا معذور بالجهل يعدر شخص يأتي للحج والعمر يطهر في أحسان الحج على مزاجه وعلى فيشه ثم يقول الله أجهل الحكم يقول الله ما على الشيء إنسان إنسان. العلماء موجودون والكتب موجودة والأشرطة مسموعة ويأتي ويفعل ما عندنا له ثم بعد الثلاث معدور يجهل هذا ليه ليس بعضر هذا إعانة على الإخلام والتقفير والأدث بالإحكام الشرعية أما أن يكون هناك شخص يكون الجهل فيه واضح التأثير في إفقاط الحكم وأنه مثلا الشخص لما قاله حديث الأهد بالإسلام ليس عنده وقت يتعلم ولا وقت كافي لكي يدرك مقاص بالشريعة بحيث يبين له محل وحرم فمثل هذا يكون جهله مؤثرا الشخص البرية البعيدة التي لا يجب فيها علماء ولا يجب فيها على كل حال سواء كان الجهل عذرا أو يشهد عذر أولا يحرر ما هو الجهل الذي يعذر بمثل ومن هو الشخص الجاهل الذي يعذر مثل ثم بعد ذلك ننظر في مسألة العذر الجاهل هذه من نساء العذر بالجاهل ذكرها رحمه الله لأن العذر فيها فعلا مؤثر الشخص العذر فيها مؤثر لأن الشخص حبيث العديد الإسلام ونع يسعه الوقف والقدر الذي يعلم فيه تحريم قتل أخيه فيعذر بجاهلهم نعم يفقد طبعا القصاص في هذا نعم او امر به السلطان ظلماً من لا يعرف ظلمه فيه او امر به السلطان ظلماً امر بالسلطان حي القاضي قال القاضي عنده سياف قد اخذ ثلاثاً مقتن اذا عرف الوالي او السلطان او القاضي بالعدل وعرف المأمور منه العدم وانه لا يظلم فهذا مثله عذر به سمهور العلماء رحمه الله لأن الغالب كالمحقق فلما كان غالبه العدل والإنصار فعرف منه العدل فإنه مثله يعذر أن لو كان معروفا بالعكس فالعكس لكن الإشكال في الشخص الذي يعلم أنه أمر بقتله ظمًا هذا قال من يجهد فقوله في الوصف الذي ذكر كون المأمور جاهلا بظل الآمر سواء كان قاضي أو سلطانا او غيره إذا كان جاهلا عذر وعما إذا كان عالما فاختار طائفة من العلماء أن القصاص على المأمور دون الآمر ما القصاص على المأمور دون الآمر ما لم يكن الآمر قد أثر عليه وضغطه على وجه يرتقي به إلى الإخار فحينئذن القصاص على الآمر والمأمور فقتل فالقوض أودية على الآمر فالقوض أودية على الآمر في هذه الحالة القوض أودية على الآمر لأن المأمور جاهلا بظلم الآمر او غير مكلف او يفهل تحريم القتل وكلها أعذار موجدة لسقوط القصاص عنه نعم وَإِنْ قَتْلَ الْمَأْمُورُ الْمُكَلَّفُ عَالِمًا بِتِحْرِيمِ الْقَتْلِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْآمِرِ وَإِنْ قَتْلَ الْمَأْمُورُ الْمُكَلَّفُ عَالِمًا حال كونه عَالِمًا بشرمة, من بِشُرْمَةِ قَتْلِ من يُغْتِلُهُ فإنه في هذه الحالة من أهم العلم طبعا كم اختاروا من صنف رحمه الله القصاص على المأمور وحده هناك القصاص على الآمر أما هنا فالقصاص على المأمور ومن هنا ندرك خائد الترتيب المصنف لهذه المسائل بعد مسألة الإكراف فالإكراف اقتص منهما معه وإن حصل الخلل في المأمور اقتص من الآمر وحده فإن كان المأمور لا خلل فيه ويعلم أنه أمر بالظلم وأنه أمر بقتل معصوم فأقدم حل القتل فالقصاص على المأمور دون العمر فأصلحت الصور ثلاثة يقتص من الآمر والمأمور في حال الإكراه إذا كان كل منهما قد استوفى شروط القصاص والقوة يقتص من الآمر دون المأمور ضابطه ضابط هذه المحط إذا كان في المأمور عذر مثل أن يكون غير مكلف أو يكون جاهلا بسربة القتل في الإسلام مثل حديث الآل أو جاهلا جهلا معينا وهو أن هذا الشخص مأمور بقتله الظلم ظن أنه مأمور بقتله حقا فحين يدن في هذه الثلاثة القصم الآمر دون المأمور لأن في المأمور عذرا يمنع القصاص منه العكس فإن كان المأمور في الثلاث الصبر الأخيرة فإن كان المأمور مكلفاً غير معدور فإنه في هذه الحالة يخص من المأمور دون الآمر إلا في مسألة الصبي فذكرنا أشرنا ذعب العلماء قالوا طبعاً في مسألة الصبي يختص من الآمر دون المأمور لكن في الصورة الثالثة وهي التي قصتها من المأمور دون الأعمر قالوا لأن المأمور أقدم عن القتل بدون إكراه وبدون ضغط ففي هذه الحالة يقترس منه لعلمه بحرمة الدم المقصور وعلمه بحرمة القتل فليس فيه عذر يعني عن من المقصص منه لو قال قائل إنه أمر نقول إنه أمر على وجه لم يكن الأمر فيه سبباً مؤثراً يعني قوية تأثير في الإزهاق ما هو في الإكراه الإكراه الأمر سبب قوية تأثير في الإزهار. لكن هنا الأمر ليس بسبب قوية تأثير في الإزهاق إلا فيما استثنانا في مشألة الظالي إذا أكره أو ضغط حينئذ تنتقل المشألة إلى مشألة المقل هو المقرر يقتص من هنا ويجب القصاص والقواد عليهما معه وأن اشترك فيه اثنان لا يجب القواد على أهدهما منفردا لأبوة او غيرها فالقواد على الشريك هنا مسألة يعني نفس الشيء من ذات ترتيب الأفكار رحمة الله عليه ذكر قضية ذي اشترك اثنان عرفنا الآن ما تقتص من الاثنين معه ومتى يختص من الآمري دون المأمور ومتى يكون القصاص بالصورة الأكسية السؤال الآن لو أنه اشترك ثنان أحدهما يجب القصاص عليه والثاني لا يجب القصاص عليه وقال أولياء المقتول لا نريد القصاص نريد الدين كنا قد ذكرنا أنه إذا اشترك يجب القصاص على أحدنا دون الآخر تقصص من الذي يجب القصاص منه طيب لو أنه عفى أولياء مقتور عن الدم هل تجب البيع عليهما او تجب على الذي يجب على القصاص فبين رحمه الله أنها تجب عليهما وجناع ذلك يكون عليه نفسه البيع فقال رحمه الله فإذا اشترك وأن اشترك فيه إثنان لا يجب القواد على أحدهما منفردا لأبوة او غيرها فالقواد على الشريك فالقواد على الشريك نحن ذكرنا القواد ثم نبينا منها القواد لكن مصر فدية القواد ثم نبينا منها قواد ثم نحن ذكرنا إذا اشترك اثنان لا يجب القصاص على أحدهم وأب لا يجب القصاص منه إذا قتل ولده اشتركوا العياذ بالله مع شخص أجنبي وقال له أريد أن أقتل ولدي هذا ساعدني على قتله فاشترك الاثنان وقتل هذا الولد وحصل يعني الزهوق بفعلهما بالسروط بالشروط في اشتراك الجنان في هذه الحالة الأب لا يتبع على القصاص كما سيأتي إن شاء الله وسنبك ذلك الأجنبي يجد القصاص عليه لأن الأب سقط عنه القوض لنعنه يخصه وهذا النعنى لا يؤثر في السببية. يعني الإزهاق والقتل حصل بزعل الاثنين فإذا كان أحدهما عنده عذر يخصه لم يسلي العذر إلى غيره القصاص الأصل واجب على الاثنين فإذا تعلق الإسقاط وتعلقت الرخصة بأحدهما لم تسلي إلى الآخر وهو الأجنبي فيجب القصاص على الأجنبي ذناء الوالد هذا أصل المسألة وديها إذا عفى الأولياء فإنه يدفع الأجنبي نصف الدية لأن الدية مشطرة بينه مع مال فإن عدنا إلى طلب المال لجمه نص بيه لجمه نص بيه لجم الأجنبي نص بيه هذا النساء التي أردنا أن نزح المصنف رحمه الله بيّن سكم اشتراك الجماعة في قتل واحد اشتراكا على وجه لو انفرد كل واحد منهم لقتل فكل منهم قاتل ويجي القصاص على الجميع وإن عفي عفي لزمتهم دية واحدة وانتقل بعد ذلك الاشتراك بالسببية في مثلة الإكرار ومثلة الأمر بالقتل وفصل رحمه الله في هذا ثم شرع في مثلة اشتراك من يُعذر ومن لا يُعذر فضيّن أن سقوط القصاص والقود عمن يُعذر لا يوجد سقوطه عمن لا يُعذر لأنه لو انصرت سعر كل واحد منهما لا أوجد الزهوء وبما عدل فكل منهما قاتل فإذا عفي عن أحدهما او أفقطت الشريعة القصاصة عن أحدهما لمعنى ما ينجد في الآخر فإن الروح لا تجاوز بها محاملها هذا أصد الشريعة أن الشيء الذي يكون معذورا يختص العذر به ولا يتجاوزوا لغير من ما لا يوجد في هذا العذر وإلا ضاعة احكام الشريعة فهذا الأجنبي مع هذا الوالد قاتل إذا سقط القصاص عن الوالد لمكان الأبوه لن يفقط عن الأجن مثل ما لو مات أحد الشركات القاتل قبل أن يقتص منهم فإنهم يقتص من الزاقين لو أن ثلاثة قتلوا زيدا من الناس أحد الثلاثة قبل القصاص مات وقال أولياء المقتنوني بالقصاص اقتص من, من الاثنين الباقين اقتص من الاثنين الباقين وموتوا أحدهم لا يسقط كون البقية قتل ومن هنا متى يؤثر هذا إذا كان وجود الخلل مرتبطا بشذبية القتل كان يؤثر فيها ويوجد تأثير فيها في اقتصاد ترى اما هناك انه هنا فإنه لا ليس من هذا الباب ولذلك لا يجب اقتاص القصص عن الاجنبي فيقتص من الاجنبي ويترك الوالد ولا قصمه لا يجب القصاص عليه كان رحمه الله تعالى باب شروط القصاص فمن لا يثبت له شيء فلا حكمكم من شروط الاجنبي فبيده الشيخ امرأة كانت حاملاً فرفعت شيئاً فقيداً ثم سقط الجنين فنل عليها كفارة الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وراء من بعد أولاً يعني لابد الإنسان يذكر بعظمة الله شكراً كنا في صلاة المغرب خلال دقائق يسيرة نظر الإنسان يعظم الله وحقارة الناس أمام رب الجنة والناس إحظات يسيرة لو شاء الله أن يهلك من على الأرض لأهلك يذكر الله ستعالى الغافلين ويوقظ النائمين هذه الأشياء يحتاج الإنسان دائما أن يكون قلبه الشيء وإذا أرى الله هدى هالايات من نضر فتاه قلبه وانكسر فؤاده قسوى الله سبحانه وعرف الله عز وجل من عرف الله نال سعاده الدنيا والاخره ليس هناك شيء في الدنيا اجبل لا اكرم ولا اعظم من النهر الكريم عرف جبار السماوات والارض الذي يجبه أزمة الأمور ومقاليدها من أسهم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها أين الناس؟ الكهرباء تقس أمان عظلة ذليلة تلطفئ السيارات تتعطل الطرقات تتوقف ما يستطيع أحد أن يقدم شيء أخره الله أو يأخر شيء أن لان الامر امره كل منكم التدبير تدبيره ثم ثم من الناس ثم لو خرب الانسان الى الدول التي فيها الجنات والنعيم ترى اشياء تفرج القلوب اذا هذا الذي نراه يسير ا في بعض الاحيان يؤسيهم ان صار هذا الله وانك دقائق معدودة ما يبقي ولا يضع وتجد الخلق أبلسه ما يستطيع أحد أن يتحرك والعجب كل العجب أن الله يسلطه حتى ولو على أقوى دول الأرض حتى يعلموا أن الله فوقهم وأن الله قاهر لهم وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزهم شيء وأن الأمر أمره والكون كونه والتجبير تجبيره ولكن ما أغفل الخلق عن الخالق سبحانه كل شيء يتحدثون هنا اتحدث الناس وكل شيء يذكره الناس إلا الله سبحانه وتعالى فما أغفلهم بالربي الواحد منا لو حصل له ظرف أو ذكبة أو كربة فوجد أحديقة بجملة وفقوها العاجل من العاجل وضعف الطالب والمطلوب إذا أدر الله على يد هذا العاجل فرجا وفتح له بابا ومخرجا كألي يتحدث بهذه الحسنة ويفتخر لهذا الرجل بمآفره ويضين قبيحة ويرفع وضيعة ويذقي فافدة كل من أجل هذا المحروف فإن الله كذلك لأن الله سبحانه وتعالى الذي ما هم ترفق عين ولا أقل من ذلك إلا ونعمه مرسل عليك وألطافه ورحمته وخلمه وإحسانه ودره كيف لو أن هذا البلاء وهذا المطر الشديد لو أن الله سبحانه وتعالى أذن أن يستمر ليلة واحدة كيف يكون حال الناس كي يجب الله سبحانه وتعالى أرسل هذه الصواعق التي يصيب بها من يشاء وقال رجل مرشد ذات مرة من مرات يقول لشخص أثناء نزول مطر يقول لمن هو الله عذب الله الذي تدعوني إلى عباده مرشو ما انتهى من كلامه إلا أصابته صاعقة قفى نتمن وصدق الله يرسل ويرسل الصواعق فيصيب في بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد النحام السعادة التي يرفض عنها كل سعيد وسيجدها كل موفق الله المعرفة بالله ما تمر عليك لحظة إلا أن تجدت معرفة بملك الملوك وجبار السماوات والأرض أردتنا للذي بيده الأمر كله وإليه أرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغاف من أن تعرف على ملك الملوك تعرف على جبار السماس والأرض تعرف على من لا تخفى عليه خافية تعرف على من يجهي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا عليه كان الناس في شدة وضيق وفقر والشخص تراه سافق في خوف وفقر وجوع وحوال شديدة لكن كانت قلوبهم آذرة بالله جل جمال فكان خوفهم أمنى وجوعهم ريا مما يجدون من لدة المعرفة بالله شكرا من تضيق الدنيا على أرض عرف الله ومن تضيق الدنيا على أرض أخذ من هذه الدلائم والشواهد زادا للقاء الله عرفه من ربه هم الخالق فالناس تأثرينهم الغفلات وتحيط بهم من كل جانب المرهلات وتجرهم بعيدا عن التفكر في مركوك الأرض والسماوات ولكن يرسل الله الآيات تخويثا وتقرأ قلوب المؤمنين فتجيدهم توحيدا وتحقيقا وصدقا وإرسانا فيه ودرّا له سبحانه وتعالى ويقينا بعظمته العبد من, من, من لحظة إلى لحظة ومن فكرة إلى فكرة تقربه إلى ربه وتجيدهم من إيمان لخالقه فعنده يطمئن القلب باللاعظ وجد إذا قرفت من هو ربك لهذه الدلائل اليسيرة هذه الدلائل بسيطة هذه الدلائل يسير جدا أمان حظمة الله سبحانه وتعالى كيف لو كشف الله للعب ملكوت السماوات والأرض كيف لو كشف الله له أخذه بأزمة الأمور ومقاليدها فرسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما جاءه آمن الشزن وأراد الله عز وجل أن يملأ قلبه بأعزل أشياء وأحبها إليه أسر به صلى الله عليه ثم عرج به إلى أطباق السماوات السبع الأولى ومن بعدها ما عرف خوفاً إلا من الله خراف متحرف منه الله سبحانه وتعالى إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأطقاكم وكان أخشى الخلق وأطقاهم من يحزن لماذا؟ بالنظر في هذه الآيات والجلائم ولذلك كان إذا هدت ربيح دخل الخرف وعرف في وجهه صلوات الله وسلامه عليه وكان يخشى أن تكون كريح عام التي أخذهم الله بها أخذ عزيز مقدر ثم إذا أحس المؤمن أن الكون بهذا برد الذي يرشب الرياح ويدري الأنهار والذيحار وله الليل والنهار علم أنه مهما تظهر في, في هذه الأرض الطالية فإن الله سيقسم ظهره وفي شئة أمرا وفي تأذن الله عز وجل في نهايته إن عاجلا أو عاجلا ولذلك ربهم فاطم أنه تجد الناس في قلق وهم في كلم عنه في خوفهم في أمين بالمعرفة بما عز وجل بالمعرفة بأظمته في لحظة واحدة في شدة الحر فيه ينزل المطار وقد يكون نزول في هذه الدقائق في خلال فصل الشتاء ما مر مطار بهذا الشكل لأن الله أذل له أن ينزل في المنظر كيف يخالص الشتاء وهل من أعظم الدلائل التي ينبغي للمؤمن دائما أن يتفكر فيها أن الله أخلف الثمن والعادات وأترى أشياء تناقضها حتى يتفكر الناس ويعلموا أن الأمر له سبحانه لا لغيره ولذلك من عادة الصيف ما يجد فيه المطر صحابة صيف عن قريب تقشعه ما فيه المطر لكن الله قال لها كوني فكامت وقال لها أفرغي ما فيك فأفرغت وأثملت واشتشملت وذلت الله أزه وجل وشق الله عنك فيه. فهذا كله بعمله من هذه الآيات والدمائي هذا في بصر الشتاء في إذ الحرب قبل ساعات ونحن نكتوي بلغ الحرب كل مننا يريد شيئا يبزئه أو شيئا يدرب عليه من ماء أو من كيف أو غيره وإذا به سبحانه وتعالى يري عباده عظمته وجماله ثم ننظر كيف إذا جاءت آيات الله عز وجل الأحوال التي تختلف فيه أجواء خاصة يعني في ملكوت السمات والأرض تهز قلوب العباد هجل والله ما من انسان ملأ هم من هم العظيمين في الدنيا هو كان أين كان هذا العظيم إلا احتقره في جند الله جنب من عظمة الله سبحانه وتعالى فالناس صنعت الطائرات وفعلت وفعلت بأمر الله يجلب قدرة الطائرات إذا هبت الريح ما تطير وإذا طارت سقطت وأصلح في كرب لا يعلم الله سبحانه وتعالى فهو الذي ينسكها بين السماء والأرض أن تسخبها وإذا فعلوا ما فعلوا من القوى العاتية التي مهنى ضلغت لابدوا أن يجر الله شيئا يجعلهم يستكنون ويذلون له سبحانه وتعالى وفق لهم أن يذلوا له وحده لكن من الذي يتعد؟ ومن الذي يتفقى ويتذكر الضراسين تنفجع فإذا انفجرت لو اجتمع أهل الأرض أن يخمدوا بركانا واحدا من الفطار فنسمعنا ما يسمعنا إن الحديث لا إن حديث هذا كل تعليم من الله عز وجل أهلك الله من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وجعلنا الأنهار تبني من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم لا تقول علم حديث ولا غيره هل العلم حديث هل وجدتم علم حديثا أطرأ بركانا إذا انفجر؟ هل وجدتم علم حديثا أمسك إعصارا أمر الله له أن يتري؟ هل وجدتم له يتحرك؟ يفعل شيئا أبدا يقفون يستسلمون جعل الله له خدودا معينة يذلون له سبحانه وتعالى فهذه كلها دلائم ما ينبغي للمؤمن المؤمن إذا أرثر الله له الآيات واصبح في غفله ما يتعدى ان يتفكر قد ولا الله يطمع على قلبه سيكون من من الغافلين سعادة الدنيا وشهورها بتفكر بعظمه الله جل جلاله اما هو هو والتدبر في عظمه الله جنة هنئى لمن دخلها وهنيئا لمن عاش بينها جنة والله يجعل الله عز وجل بها من يؤمن مما لا يخطر به ألا بال مثلا ما عرفت ربك هان عليك كشي سيد الله سبحانه فعل. ومن جهل بالله صلى الله عز وجل عليه نقمة الدنيا والآخر ولذلك تجد أضعف الناس وأخوف الناس وأجبن الناس من كان جاهلا بالله يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون هؤلاء هم أخوف الناس وأذأج الناس وإلا لك تجد شخص منهم يحسر اتسابات مادية إذا قعد على كرسيه ربط خزامه ودلس يحسب الأشياء فسادا لقيئا من الخوف ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولكن لن نستطيع أن نفلق من أظمة الله إلا لجعوا من أمره فهذه كلها تدائل وارحة على أظمة الله سبحانه أنظم الإنسان قد تمر عليك كنت آت للدرس يعني مراس وكراس قد أنا أقول حد ضعيف وكلنا عد ضعيف ما يشعر مقدار المعنى أن الله صخره وسهل له الطريق لكن حينما يأتي للدرس خلال ساعات فطول هذه الساعات يعرف مقدار المعنى فالله عز وجل حينما كان يأتي آمنا مطمئنا مرتاح البال فالنع الخاطر من الله جل جناب فيرسل الله عز وجل هذه الأشياء حتى نتفكر حتى نتدبر حتى نتعد ونقول من أقلوبنا ومن أعشنتنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ولا معبود غيره سبحانه وتعالى ذل جلابه فنسأل الله الأظيم ضد الأسفين أن يجيدنا من الإيمان به والتصريق والتشريم ومن رأى قلوبنا بالمعرفة به أن يجعلنا من المسلمين والموقيين وأن يخفن لنا ولكم بخافمة السعداء المسلحين إنه هو ذلك وهو أرسم الراسمين أسابق الله طبيلة الشيخ إن رأى كانت حاملا فرفعت شيئا فقيلا ثم سقط الجنين وقال عليها تتصار أثابتهم هذه المسألة فيها ترسيل بالنسبة لأول لأ شيء من إثلاث حياة الجنين لقتل الجنين لابد من حياته والأصل عند العلمان أنه لا يختم بحياة الجنين إلا بعد مضي ستة أشهر بالنسبة لإكتمال الخلق وحصول السكم بالزهوك وإلا في الأصل في الحديث أنه يجمع خلق الإنسان إلى 20 يوم ثم يرسل الملك فيؤمر بنفس الوقف فيه وكتابة أجله ورغبه وشقيهم هو أو سعيد بالنسبة لأن يقتل الحمل للأشياء الثقيلة جرة العادة والعرف أنه يتحبك الإجهار وإذا علمت المرأة أن هذا يجهد جميلها وفعلت ذلك فهذا لا إشكال في أنه قتل ويترتب عليه ما يترتب على القتل وإن كان تجهل ذلك فعليها الضمان والكفارة والله تعالى سبيلتي الشيخ إذا مات أحد الشريكين في القتل بعد العدول إلى الدية هل تجبوا كل الدية على شيء كامل أصابت الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم الى يوم الدين فتجب نصف الديه على الشريك ثم الاخر الذي مات قبل القصاص تجب نصف الديه في حاله حكم حكم الدين الله تبارك الله والله تعالى اسابكم المصابره الشيخ نرجو توضيح ما يجب فعلهما بين الفطبتين هل ندعو أن نستغفر أفاركم الله الأمر واشد في هذا أمر واشد لكن طبعا جرت العادل أمر بالاستغفار وهذا له أصل من فعل بعض عم الثلاث رضي الله عنهم من الصحابة لكن إذا قال إذا أمر الخطيب بالاستغفار فالأفضل أن يستغفر ولو مرة واحدة لأنه كوليه الأمر يسمع له لأنه ولي أمر نفسي العالم في حلقته ولي أمرها الخطير في خطفته ولي أمرها ولذلك أمر بالإنصاف له وعدم الكلام إلا معه والإمام في نفسيه ولي أمره فإذا أمر بالاستغفار يطاع أمره استغفر وهذا الموضع وهو ما بين الخطفتين مذهب بعض الغلماء أنه مظنة الساعة التي يستجاب في الدعاء وقالوا إن قوله وهو قائم يصلي يشكل على هذا يشكل على هذا القول لكن أجاب بعض الظلمان إن قائم يصلي من الإقامة في اللسان والموضع ومن جلس ينتظر الصلاة وفي حكم المصلي وقالوا إن الخطبتين في حكم ركعتين الأوليين من الظهر ولذلك مهن عن كلام هنا وهذا مما خرجوا به فأحد الأقوال أنه موضع إجابة الدعاء يعني ما بين الخطفتين في فيه الدعاء وأما الأصل فإنه لا زأس ولا حرج على المسلم أن يدعو في ما بين الخطفتين وهذا محفظ من فعل السلم كما في صحيح بخاري من فعل الصحابة مع عمر رضي الله عنه وارضى رضي الله عن جنيه وارضاهم الله تعالى أصابة لفضيلة الشيخ إذا قتل الجد ولد ابنه هل يقتل أسابقه الله؟ الأصل بعدم قتل الوالد بالولد هذه مثلة ستأتي ان شاء الله حد لاشنا سأتي ستترك على كل حال هذه مثلة جمهور السلام على أنه لا يقتل والد بالولد والجد والد لولده ومن هنا يقول يشمن الوالد المباشر والوالد جوافطه وفيه هناك بعض العلماء يرى أنه يقتل الجد إذا قتل إعمالا للأصل يرون مقود مختص بالوالد ولكن ظاهر أثر علي رضا العام للسنن أنه لا يقاد الوالد بولده أنه لا يقاد والله تعالى أسعدكم لفضولة الشيخ هل من السنة المخصو عند قراءة المعوزات بعد أدبار الصلاوات المفروضة أسعدكم الله السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفس قبل القراءة عند النوم كما في حديث عائش يتفف صحيح أنه كان يجمع كالسيخ ينفس فيه ثم يقرأ المعوذات ينفس ثم يرجع مرة ثانية ثم مرة ثالث هذه السنة ولا يكون النفس بعد القراءة هذا عند النوم خاصة ولم يحفظ نفس إلا في هذا الموضع في اقتصر الوارد قصي بنفس الشخص في نفسه لكن إذا نفت من باب الرقية فلا حرج عليه ولا بأس إذا كان يريداً يبقي نشه فنفت ونسح على بسمي فلا بأس بسبيل الصحيح فكنت أجمع بريقي ثم أسخل عليه أقرأ الفاتحة ثم أجمع بريقي وأسخل عليه فالرقية لا بأس فيها بالنفس وأيضاً التفن اليشيد لأن لها أصل أما بالنسبة لقراءة المعوذات الثابت في حديث السنن النبي صلى الله عليه وسلم أجبار الصلوات فإنه لا نفت فيه ويختصر فيه على ألو الوارد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترد الطراء والله تعالى أحابكم الله فضيرة الشيخ يتوسل البعض في تهم الضرورات تبقى المحبورات فكلما احتاج إلى أمر قال هذه العبارة فما هو حد الضرورة المقصودة هنا أحابكم الله أولا ما هو حد الذي يقول الضرورة في ذلك المحبورات من هو العالم ومن هو الشيخ ومن هو الشخص المؤهل لكي يحكم بالضرورة واعتدالها أما نفس الضرورات هذه بحر لا ساحل لها لنجينا نبين الضرورات هذا بحر لا ساحلها لكن نحن نبين الأصول أولا وقبلك بشيء يعلم كل انسان أن الله لا يخاذع وثانيا أن أي شكم شرعي يأخذهم إنسان ويبين الله به ويعلن به سيسأل أمام الله عز وجل عن من أخذه. فلا يجوز أن يأخذ حكم إلا لمن ترضى ديانته وأمانته ويرضى حجة له بينه وبين الله سبحانه وتعالى وإلا جل قدمه وهلك وأهلك فما قال صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهانا فسوئلوا فأشفروا بغير علم فضلوا وأظلوا فوصفهم بالظلام من الله سلامة والآن الضرورات تبيح النحضورات قاعدة شرعية جلت عليها نصوص الكتاب السنة وأجنع عليها علماء الأمة أن الإنسان إذا اضطر أنه أبيح له فعل المحرم و كما في أسوه قال تعالى إلا مضطردتم إليه فاستفنا سبحانه تعالى المضطر ولأن الضرورة فيها حرج فقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولأن الضرورة عسر الله يقول يريد الله بكم عسر ولا يريد بكم عسر فإذا فدت أن الشريعة تخفف عن المضطر فالضرورة عند العلماء بالمصطلح الخاص هي خوف فوات النفس هو خوف فوات النفس فإذا خاف الإنسان أنه إذا لم يفعل هذا الشيء أنه سيموت فهو مضطف مثل من جاء ولم يجد طعاما إلا ميته فإنه إذا بقي على التحرير فكن شرع بالتحرير فإنه سيموت وحينئذ يرخص له بأكل الموتة مضطرة أي أنه من يأكلها اختيارا وإنما أكلها اضطرارا لأنه لو لم يأكلها فهلتت نفسه إذا ثبت هذا فالضرورة هي خوف فوات النفس هذا قولا واحدة. لكن في خلاف هل يشترك في المضطر انظر كمان عن العلمان المقاهد هل يشترك أن يرى أمارات الموت بعدين يفكم بالضراره أم يفكم بغالب ظلمه بعض المحققين اختيار بعض العلمان رحمه الله ان الضرورة هي الخوف يعني اذا غلب على ظنه انه سيموت فهو مضطر وان لم يرى امارات الموت وقال بعض العلمان لا ضرورة حتى يقف الموقف الذي يشجيع الهلاك لانه ربما يجعل الله له فرجا ومخرجا قبل ان يشجيع الهلاك والصحيح هي الخوف بغلبة الظن والغالف المساقق ثانيا اختلف خوف على الأعضاء يعني لو خاش ألوبهم من أعضاء أن يقطع أو يرسد أو يسلب وهي خوف على الأعضاء والأطراف هل هي ضرورة؟ أيضا اختار بعض المتفرقين ان الخوف على الأعضاء من الجسم ضرورة تبيخ المحضور في الخوف على عامل الخوف على الأعضاء في على ع ولذلك ضبط لنا القواعد كما أشار إليه إمام السبك رحمه الله في قواعده أشلاه وكذلك السيوطي وبالنزين في أشلاه القواعد أن خوفه, خوفه عن نفس والأطراف والأعضاء أما بالنسبة لغير هذا يسمونه إذا كان يجد الحرار مثلا الآن ألم الرأس إذا اشتد جدا عظيمة عن الإنسان لا خوف موت ولنه خوف على عضو أن يتلف لكنه يوجد حرج شديد هذا يجنونه حاجة إذا وصل إلى درجة العنف والمشرقة يجنونه حاجة وقاعد عندهم الحاجة تنزل منذلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ألم الضرس الآن الضرس إذا جاء ويضطر الإنسان يستعمل مخدر ومخدر محرم ما يجوز تعمل مخدرات لكن إذا كان ألمه شديدا جدا إذا يصل إلى مقام الحرك نقول يجوز له لأنها حاجة تنزل من ذلك الضرورة فإذن الحاجيات في مقام الضروريات فإن كان فيها أخص من جهة السبب التأثير الموجد للتأثير الفكم إما بالنسبة لكل شخص يفتي نفسه لأنه فإن الله عز وجن يحفى الجنة بالمكاره والمكاره فيها ألام وفيها مشاعر وفيها متاعب الرجل يكون نائما في فراشه في شدة البرد يسعى أدام السجر فيقوم من فراشه ويتوضع في شدة البرد هذا مشقة لكن الله كمسنا بها ومرض ما يقول أنا مضطر مضطر يترك الصلاة يسعى بضرورة هذا عدف للأحكام ومن هنا ينبغي أن ينتبه لمسألة فتح أبواب الرخص والتخريص من الناس لا يقبل إلا من عالم يثق بدينه وظلمه كذلك أيضا نسألت الضرورة حينما يكتبع فتاة عامة قلوا الله خل الناس تخرج قبل غروب الشمسين عرفة قلنا لماذا قلوا الله ضرورة لأن الناس تزدحم هذه أحكام شرعية ما هو أنا أو أنه ما أدف هذه أشياء مرتبة وأحكام مؤصلة ليست محلا للعبث أن يأتي الإنسان ويفكي فيها فتوى عام يرخص فيها للناس أما يتركوا ما شرع الله عزيزي وقال بسم الضرورة هذا الشيء شرعه الله عزيز وجد إلى أن يرفى الله الأرض ومن عليها كذلك أيضا إذا كان الرميل بعد الزوال نأتي وقال لا خليه من قبل الزوال ضرورة العيد ليس في الشريعة هذا الخوط والجهل الذي يصيب البعض وكما ذكر بعض العلماء أنه أضر ما يكون عن المسلمين أنصاف المتعلمين من فتخاعدة وعنده نصف العلم يستطيع أن يستطيع أن يفتح بها أبواب المحرامات والعياذ بالله فيجعل الحرام حلالا والحلال حراما إذا تزمت وتشدت إما أي شخص عنده أنصاف علم إما أن يذهب مع المتفاهلين فينسبخ من الدين وويدا وويدا حتى لا يلقى له من الدين وعياذ بالله إلا اسمه من تتبع الرخص التساعد وإما والعياذ بالله أن يذهب مع المتزمتين فيضيق ما وسع الله على عبادي باسم هذه نصر العلم الذي عنده فيشدد يشدد يشدد يشد حتى يضيق على العباد ما وسع الله عليه و لكن العدل الذي قامت عليه السماء لا إسراطه ولا تفير تطبق القواعد حيث أدن الله لك أن تطبقها وتترك العدث بشرائع الإسلام وأحكام الإسلام الثابتة الواضحة والسننة المحكمة التي من تنسي خلوما من الأيام تبقيها كما حفظتها نصيحة لله ولكتابه وليأينا في نسمين وعالمتي ما تقصر نسمين فلما تأتي وتقول أرضاني قبل الزوال والله ضرورة ما هو ضرورة العيد ليس في الشريعة العيد في أخلاق الناس ليس العيد ان الناس ترني قبل الزوال أو بعد الزوال هذا خلص في الإحكام العيد جاء من السلوكيات والتصرف فإذا المعلم عندنا تقصير في توجيه الناس عندنا تقصير في تعليم الناس ما نحمل الشيعة أكثر من هذه الحملة ونأتي ونقولهم ادفعوا قبل غروض الشمس لأن الناس يسكن بعض الناس لا ألم الناس آدابة حد ألم الناس هذه الآدابة التي في كتاب ربك و سنة نبيه فلسر وأخم الفج على عباد الله عز وجل وفاعد هذا منت مكلف منت مكلف ان تبحث عن ما وراء ذلك حتى لا تحلل حراما ولا هذا هو ثقه من هذا رسوله هناك أشياء سنت وحددت يقول صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث الصحيح إِنَّ الله أَحْلَّ أَشْيَاءَ فَلَا تُخَرِّمُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تُخِمُّوهَا قال لك لا تخرج قبل غروب الشمس يعني حرم أن قبل غروب الشمس فرسول الأمة صلى الله عليه وسلم معه مئة ألف نفس النقطة الثانية مسألة ضرورة في أشياء هي من طبيعتها وتكييفها ومقصود الشرع فيها فيها نوع من المقصود الشرعي تؤطله بمخارقة الشرع يعني الآن الحج يا إخوان منهج ينظر الإنسان فيه هو أصله يقول عنه من الرسولين عليهن يعني النساء عليهن جهاد لا قتال فيه معنى أن الحج للعصر ولا للامتحان والاختبار للشدة والامتحان والاختبار حتى يظهر الإنسان عن حياة الترث والدلخ ويأتي إلى حياة المحك وإذا افتجد الغني والثري ما يصهر بين الناس ويقرأ على أشياء مثل أيام الحج خاصة إذا لم تجد بجواره من صلى الله عليه الصلاة والسلامة الآية يفتي إذا وجدت يلشي على السمة وجدت ويختلف حاله تماما بالحج ويصبح الحج له مدرسة حقيقية فإذا جاء الشخص ننظر إلى الصحابة الصعاب الله عنه يقول الغاوي كاد أن يقتل بعضهم بعضا قال كاد أن يقتل بعضهم بعضا هذه ثابتا ولم جاء يوم السبيل وحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسا ماذا فعل الصحابة؟ قال كادوا أن يقتتلوا على الحلاق إذ فحاذة صحابة الله عليهم كادوا أن يقتتلوا على الحلاق لأن طبيعة الشيء السلبي هذا لما ترى طلاب العلم يستحنون عند العالم وعن الشيخ هذا طبيعة الشيء ما تأتي تحمل الأشياء ما نم ضدها وما نم تتحمل فالحج طبيعة هذا الشيء تريد أن تغير حتى عن طبيعته وهو ولا هذي هذا أمر من الله سبحانه وتعالى فانظر إذا جاء الشعر يخفل فخفل وإذا جاء الشعر يضيق فإن ضيقه رحمة وسئة بالناس لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للآمن وكم إنسان تري عمي لن يشاهد يوم من الأيام ضيقا يذكره بالله جاء إلى الحج فضيق عليه الحج حتى رضع إلى ربي ولربما رأى الموت في الزحان وتشاهد ورأى الشهادة فتاب طلبة مصرح أنت لا يوجد هذا إلا الحج هذه الأشياء وحكم وأشراق لا يعلمها يحلم كل واحد ولذلك ينبغي علينا أن نقل الشهاد النقل عند الفدود لا يتوسع الإنسان في الرخص تحت مقام الضرورات تبيح المحضورات وأصبر كل طالب أنه تألم أنه لم يستوهي ولم يؤديه حقا عن أن يرخص بنفسه ما لم يعلم طبيعة المرخص فيه وحقيقته وهل مثله يوجد الرخصة أو لا يجب حتى يكون على دينة من عمره وفداد وصواب في خاله وسأله نصد الله العظيم رب الأرسلقين اللهم أسلنا من الخطر ما أهرى منها وضره اللهم إنا نشابك عجلتك وجلالك وعظمتك وقد اجتمعنا في هذا البيت من بيوتك يا راسع الرحمة أن تشقنا بالصالحين غير خجايا ولا مفتولين ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم إنا نعود لك أن نظل أو يضل بنا أو نظل أو يجلدنا يا حي يا قيوم أعصمنا من الفتن ما ظهر منها وماذا طب لا إله إلا أن توصنا مسلمين وأنشقنا بالصالحين هو خذ يا ولا مقتولين ولا انا الذين هنا منذ كريم ورحمتك اخصنا الرحيمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين